キャメルの名前を知っております。<音声> وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل ا ل آ ل ه ه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله ا ل آ خ ر ه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 قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب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 わかる د إ ِ ن َّ ا سخرن َََّ الجبال ا ََِْ معه ََُ يسبحن ََُِّْ بالعشي َِِْ والاشراق َْ إ َِ والطير ََّ م َ ح ْ ش ُ و ر ٌ كل ُُّ له ََ و َ ا ب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 な إن هذا له ه たはねえこと言ってしま و たん ع すがねえこと言ってしまったんですがねえこと言 ل てしま ا たんですがねえ في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه و إ ن ك ث ي رمنا الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أ ن م ا فتناه فاستغفر ر ب وقلبه وخرراكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى ا وحسن م آ ب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 「手紙を書くことはできない」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 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النت ام نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجر كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إ ن ه اواب إ ذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إ ن ي أ ح ب ب ت حب بالخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 بغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد ي انك انت الوهاب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 و آ خ ر ن ن أ إ ن ي ن مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 「あなた ا あなたの手をかけたら」 برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة منا وذكر اولي ا ل أ ل ب ا ب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إ ن ا وجدناه صابرا نعم العبد إ ن ه اواب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 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخير والكر اسماعيل واليسع وذا الكفن وكل من الاخير هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم الابواب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 私たちは今日の日々を変えることについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話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 愛してるのは م 様のことです。<س ؤ ال> اتخذناهم سخريا أ م زارت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذلك لحق تخاصم اهل النذر قل إ ن م ا أ ن ا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار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 イ ن يوحى إ ل ي, ي إ ل ا أ أن ن م ا انا نذير مبين إ ذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين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 قال أ ن ا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم 「こんなにしてもいいです」 إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال فالحق 「なんでこんなふうに思うかもしれないけど」 ق ا ل و "كم عليه من أجر، وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلمون نبأه بعد". الدحين ا